أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قل أه لا الله قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه سنة عشرة عيناء قد علم وظل حيث شئتم واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطت وادخلوا الباب سوى جنتا خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل المحسنين كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر يوم صبتهم شورا و يوم لا يسبتون لا تبتهم كذالك كذالك لا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 بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمم منهم لما تعهون قوم اللهم لقهم قالوا معذرة إلى ربكم ولا عن لهم لَئِذْ <تصفيق> وَأَقْضِ <تصفيق> Wahid al وَقَوْم كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ وَابَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَةِ والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرضا هدون <تصفيق> الأرض ini <tusk> وليناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته Hadahum pada anfusim, alastu bi Rabbikum. Kaulu bila me. Mm -hmm. al فكان من الوحيد ذلك مثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَانْقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Saya, misalnya, kaum yang kekalibu bi ayaatna, dan anfusahum بها وله Mom!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 Bismillahirrahmanirrahim Wallazina kadzabu bi ayyam tinasana sadrijuhum min 'aiz la ya'lamun Wa zoom <laughs> zoom samawa was-samawati wal-ard latiikum illabau ta yas'alunaka 'anha qul kamu um...